لقد حقّر قلنا على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأتقان فهي إلى الأتقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدّون ومن خلفهم سدّا فأرشهنهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أذقتهم أم لم تذتهم لا يؤمنون إنما تذر من تبعك رخش الرحمن بن ريب ورخش الرحمن بن ريب فَمَن باخش يا الرحمن بالغيب تبشر بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وقلنا شيئا احصيناه في امام مبين واضل بنهم مثنا اصحاب القريه اذ جاء اهل المرسلون إذ أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما زل الرحمان من شيء إن أنتم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 نا تطيرنا بكم لَئِنْ تَأْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنْ نَعْدَابٍ أَلِيمٍ قَالُوا طَائِرُكُمْ عَقْم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 تابعوا من لا يسألكم أجرانهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آله إن يردني الرحمن بضر لا تغنى لا عني شفاعتهم شيئا ولا ينقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون وَلَيَنَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلنا عَن قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ يَكَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا, إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أكنا قبلهم من القرون أن نقوم أنهم إليهم لا يرجعون وإي كل لما جميع لدينا وإي كل لما جميع لدينا محضرون